والزحف هي الثقافة العربية والدعاة بعض العربيين أن أن أمازيغ عنصريين علاش غليت تدعي أن الإنسان أمازيغي عنصري فقط لأن أئمي هواريس فتات. I wish you had a nice Thanksgiving and I'm wishing you a very very very nice Christmas coming up soon. أمم أخوي مدير واحد القضية علاش العرب عندما يفتخر الإنسان الأمازيغي بأمازيغيته. ويفتخر بثقافته، ويدعو إلى الرجوع إلى ثقافته الأصل. يضطر الإنسان العربي أو العروبي أو الكردي إن شئت قلت كذلك إلى أن يتهم الإنسان الأمازيغي بالعنصرية متى كان الأمازيغ عنصريين؟ ما هي دلائل أن الأمازيغ فعلوا شيئا في في الماضي فيما يتعلق بالعنصرية؟ متى سفك الأمازيغ أو, أو أو ضربوا حتى أو حتى يعني؟ أخ في في الأمازيغ مدرنت أن تطلع إلى الاقط وأن تقول جملة متعارف عليها يقولها الأمازيغ ضد العرب أو نكته من النكات أو لقب من القاب هل رأيت أمازيغيا يوما في في, في في في دوار أو في قبيلة أو حتى في مدينة يصطنع نكات ضد العرب هل لقيت أمازيغا يوما يستهزئ بلغة العرب هل لقيت أمازيغا يوم يقطع علاقاته مع العرب لا والله لا انما ترى يا اخي مدرنتي ماذا ترى ترى ان العرب لا يفتخرون للامازيغ بالرجوع الى الى ثقافتهم الاصل ويعني العرب يعلمون علم اليقين ان انهم ان اجدادهم القدامى يا مدرنتي يعني غيروا اسماء الامازيغ وطلبوا من الامازيغ بطبيعه الحال ان تعربوا وأتهموا لغتهم بأنها لغة لأنها ليست لغة بل هي لهجة وكذلك يعني أنا أقول أقول للعرب الذين يتصلون في هذه الغرفة خاصة الذين يسجلون هم يقولون لا تدخل إلى تلك الغرفة أم لا قام عندهم الغرفة ديالهم ثم يجي يقولك إذا أنت كتيف ذيك الغرفة ديال مدرستي فكيف تعلم أنني كنت في المرة الغرفة المدرستي يلا هقولي أنزكي بس نعرفني لك لا تقعدوا معهم وخيرش أنتما كيفش أنتما قد عرفوا لنا إذا أنتما معنا وبالثاني أنتما قد بقر لكم الآية فلا تقعدوا إذا معهم إنكم منهم إن الله جامع لكم الكافرين المنافقين في جهنم إذن يا أرجو أنك تقع يا مدرستي ما بقولش هذول بالجد الله يحميك وايد كن صوف آه كن صوف لما كان صوف أنا عاودش جلس صعب رأيي عندي كليا يا رأيي صعبين شوف أخي مدرستي أقول لك كمان Ah, c est, c est une, non, écoute, Farah, enfin, nice. C'est une dédiction automatique, si tu penses logiquement. La logique suppose, par exemple, l'association de deux informations contradictoires et introduire une, une, une, une déduction. C'est comme ça que ça marche. On est des gens qui, qui utilisent la logique. L'objectif la logique, de la logique, c'est de pouvoir retirer la, la, la, le résultat. نعم يا أخوي مديرتي هم يقولون هم أنا نوع يسميهم ضفاد يعني سميتههم ذلك قاسمون وما قال لي أستاذة دخل يعني مديرتك تناقش منا كمدة مديرتي؟ بعد سمع لي لمدة ما يقرب سنتين ولا في لا لا بيرل فردز أين هي هنا؟ أين هي بيرل أيمي I like the the pearl bird she's very nice أحسان المهاك أخص ماشي على تلوط ولا كشيء الموارد تطلع يعني الناس زويني إن في في سمية ديالهم كيف ما أقف شخصية ديالهم مشان أنا عادين مش ندخل ديال أنا؟ عا أنا عليك أنا لأ أنا؟ ولكن أنا من ترى صح ما بقاش